السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد فالحديث الليلة إن شاء الله تعالى بما يتعلق بأصول التفسير وتوابع أصول التفسير حديث متعلق متعلق بدرء التعارض بين الآيات وقد صنف فيه عدد من العلماء كتبا ومن الكتب التي صنفت فيه كتاب مستقل من المتاخرين الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الا هو كتابه دفع إهام الاضطراب؟ عن آيات الكتاب، وهو مستلهم في الحقيقة من كتابه القيم أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن، ولكن الطريقة المثلى لجمع أكبر قدر ممكن. <تصفيق> من أجوبة العلماء على الآيات التي ظاهرها التعارض هو الاستقراء أي أنك اولا أولا كتاب الله سبحانه وبما أتاك الله من علم وفهم تجنب الآيات التي ظاهرها التعارض وتنظر أقوال المفسرين فيها تخرج بسفر حافل في هذا الباب من أقوال المفسرين رحمة الله تعالى عليه وإن كان الشيخ محمد على من الشنقيطي رحمة الله عليه فتح الباب في هذا ولكن يلزم أن يتسع الباحث في هذا الباب ساعا يرد به على المستشرقين والمستغربين على السواء الذين عمدوا إلى آيات جهلوا معناها فأوردوها على قليل العلم من المسلمين ولبسون عليهم, بها ولبسون عليهم بها فالمستشرقون الذين وفدوا من بلادهم إلى بلاد المسلمين الشرق لافساد عقائد المسلمين ولتنصيرهم كذلك المستغربون الذين أخذوا الى بلاد الكفر سواء عن طوعيه او عن اغراءات كي يتعلموا الكفر هنالك ويرجعوا الى بلاد المسلمين يبثونه فيهم هؤلاء المستشرقون المستغربون على السواء ينبغي أن يتتبع أقوى لهم شخص على قدم راسقة في العلم لتفنيد مزاعمهم وتفنيد افتراءاتهم لأنهم يريدون بعض لا أقول متشابه لبعض الهاتف التي ظهرها تعارض عندهم لقلة أفهمهم فيلبسون بها على المسلم المبتدئ أو المسلم قليل العلم ولعله سبق البيان عن أن شيئا مثل هذا كان يحدث أيضا في احاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فكانت إيرادات المستشرقين مضحكة وفي ذات الوقت يرثى لهم على قلة أفهمهم عياذا بالله من قلة الفهم ومن الكفر فقد سبق البيان عن أن أحد النصارى الألمان ذهب إلى مسلم من المسلمين المقوس في ألمانيا وقال له إن دينكم إن أصح كتابنا عندكم في حديث تتعلق التخلف ولا عدم التطور والحضارة قال مثل ماذا؟ قال في البخاري عندكم حديث فيه أن رسولكم ذكر حديثا فيه وقد رأى آلة حرث زي المحراث لا يدخل هذه الآلة قوم بيوتهم إلا أدخلوا على أنفسهم ذلا لا ينزع حتى يرجعوا إلى دينهم أو كما قال فالمسلم قليل العلم بما يجيب قال لا ما أظن هذا في البخاري فأخرجه له من البخاري ولكن كما أجاب علماؤنا أن هذا الحديث بعينه يدعو إلى الترقي في أمور الدنيا أيضا في الصناعات فمفاد الحديث أن المسلمين لو انشغلوا بالزراعة المحراث والنورج وتركوا الآلات الحربية السيوف والدروع والسوابغ لا تسلط عليهم الكفار وسلبوهم ما في أيديهم يعني أنا بصنع محراث وجالس أحرز في الأرض وغير بيصنع سيوف ونبال هيك يضربني بالسيف ويأخذ الأرض يذلني ويسموني سوء العذاب فالحديث يدل انهض بالات الرمي والالات الحربية والالات العسكريه حتى ينهض المسلمون يعد لهم ما من قوة ومن رباط الخيل تريبون به عدو الله وعدوكم أيضا كتنزيل الله على زمننا اذا انشغل المسلمون كما وحاصل الان في بلاد المسلمين بمصانع الشيبسي ومصانع البلاستيك ومصانع الزجاج ومصانع اللبان والحلوى وعدوهم ينشغل بصناعة السواريخ والنيترون والنوء وغير ذلك يوشك أن يأتي عدوك ويصنى طائرات الأباتشي لك مكانك وأنت في بيتك لكن لو مهضت بنفسك وعددت ما استطعت من قوة لا رهبك العدو وخافك العدو فهذا الوجه هذا الشخص يكون قليل العلم فلقلة علمه يلبس عليه الأمر كما جاء وقد سمعتم هذا من قبل شخص نصراني يقول رسلكم كان يشرب الخمرة كيف ذلك؟ قال أبصح مسلم يقول لعيشة نولين الخمرة من المسجد رأى عقبت له الخمرة ترى المسلم الذي يناقشه قليل العلم يقول لا الحديث ضعيف مكذوب يا فصح مسلم عندك في كتابك فيبدل كلمة الخمرة السجادة اللي بنصلي عليها بالخمرة والثاني لا يفقه فتطرق الأمر إلى بعض آيات الكتاب العزيز فلازم أن يدرأ التعارض الذي قد يظهر لقليل العلم في هذا الباب لا أن تنشغل بالدفاع عن دينك أهل الكفر من أن تنشغل بسقطات وزلات إخوانك المسلمين الذين يصلون ويركعون ويسجدون اولى لك أن تدافع عن دينك وتنظر صغرا إذا قابلك ربك فيما كنت كنت يا رب أدافع عن ديني فالمهم يعمد أحدهم إلى رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق رب المشرقين ورب المغربين رب المشرق والمغرب لا إله إله فتخذ وكيلة فقل ماذا عندك؟ مشرق ولا مشرقان ولا مشارق ولا إيه والمغرب ولا مغرفان ولا مغارب ما هذا؟ لكن إذا قرأت قال العلماء وتنزيلات العلماء أن المشرق والمغرب مشرق الشمس ومغربها المشرقين والمغربين مشرق الشمس والقمر ومغربهما المشارق والمغارب الشمس والقمر والنجوم مشارقها ومغاربها دفعاً كالإشكال ولا إشكال ابدا في هذا الباب فهكذا يجب أن تضرأ قدر استطاعتك وأنت منافح عن كتاب الله معتقد بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تدفع عن دينك من باب ناصفية ليس إلا من وإلا نحن موقنون من فضل الله ونسأل الله المزيد من اليقين والإيمان موقنون بأن القرآن من عند الله لكن شخص جاهل أعمى مش لا يفهم قد يلتبس عليه الأمر فيعمد أحدهم إلى قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك فيقول كل الشرك يغفر كل عفوا كل ذنبي يغفر إلا الشرك الآية فلت هذا طيب كيف قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وكيف ذلك هناك نصوص وردت في المغفرة الكفار قلنا نعم لا تعارض أبدا لكن الشرك يغفر إذا تبت وانت حي لكل الصحابة كانوا مشركين وبعد ذلك أسلموا بعد ذلك أسلموا فلما أسلموا غفر لهم الشرك الذي صدر منهم لكن إن الله لا يغفر أن يشرك بإذا مات العبد على على الكفر غير تائب منه والله سبحانه أعلم فاندفع الإشكال فلا تعارض إذن بين قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك وبين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا محمول المغفرة محمولة على انه إذا تاب قبل أن يموت قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف عباد المسيح أفلا يتوبون الى الله وأستغفرونه لو تابوا قبل توبتهم الصحابة كما اسلفت كانوا كلهم كفار ما كان واحد منهم مسلم قبل بعثة الرسول وأسلموا وتابوا فلا إشكال حينئذ واندفع الإشكال بايسر ما يمكن أنت حين تظن المسألة الحمد لله بدأ هي بالنسبة لك لما أعطاك الله من علم وفهم ونور ولكن قد ترى المسألة ملتبسه على شخص غاية الالتباس يعني جاءني مرة واحد من الإخوة الطيبين ذعب الى الجيش ذعب إلى الجيش وراجع حامل هم ومتنكد نكد شديد كأنه يحمل جبلا لماذا يقول ماذا أصنع إذا اصابتني جنابه في الجيش ما فيش ماء قليل يكفي الشرب فقط يا أخي تيمم تعمم تعمم كأنك حملت جبل من عليه بدهيّ يعرفها يعرفها الجميع فلم تجد ما أن فتيممه. على الله يفرج همك كما فرجت همك يا أخي المسألة سالة يسيرة سالة يسيرة في غات الأصل لكن أحيانا الله يسوق له الفم على يدك فحين يلزمنا أن ندفع ما قد يرد من إشكالات عن آيات فلا تزكوا انفسكم قد افلح من زكاها كيف لا تزكوا أنفسكم وكيف قد أفلح من زكاها اذا انا ازكي نفسي فالتزكيه هنا غير التزكيه هنا التزكيه فلا تزكوا انفسكم مدح النقص النفس, النفس والاطراء والثناء على النفس والتعالي الى غير ذلك اما قد افلح من زكا قد افلح من سعى في تطهيرها من الضلال والشرك والكفر والمعاصي ونحو ذلك فاندفع الإشكال الذي بين قد أفلح من زكاها وبين قوله فلا تزكوا أنفسكم هو اعلم من التقل كذلك الإشكال الذي اشتهر لا أقسم بيوم القيامة واليوم الموعود هنا قسم باليوم الموعود هنا لا أقسم بيوم القيامة ف. يجاب عنه بشيء يسير أن من لغة العرب أن لا أحيانا تأتي لتقوية الكلام ليست في كل المقامات لا تعتبر نافية إنما أحيانا تأتي لتقوية كلام كما قل لك لا والله ما سيبك والله لا والله ما نواك هي ما ناه والله ما آكل والله ما نأكل لكن قلت لا والله ما أنا بآكل فأتيت بلال لتقوية الكلام فلا أقسم معناها أقسم لتقويه الكلام وقد تأتي في في مواطن آخر لتقويه السياق نفسه كقوله تعالى وحرام على قرية أهل انهم أنهم لا يرجعون يعني ممنوع على قرية أهلكت أن ترجع إلى الحياة الدنيا فالمانة وحرام على قرية أهل الرجوع إلى الدنيا يعني ممنوع إذا قلت حرام على قرية إن أهلكنا انهم لا يرجعون بمعنى يرجعون واللام لتقوية الكلام ما منعك الا تسجد أن لا تسجد لا لتقوية الكلام في فالمعنى ما منعك أن تسجد اذ أمرتك فكلمة لا هنا تأتي لتقوية الكلام وإذا نظرت في اقوال المفسرين صار قد ترى وجوه أخر قد ترى أن لا نفي لمعتقد متقدم نفاه الله وأكد ما ذكره بقوله أقسم بيوم القيام أي أقسم على ما ذكر بيوم القيام والأمثلة في هذا كثيرة جدا أمثلة في النفس والإثبات من قبل أن يأتي يوم لا باع فيه ولا خله ولا شفاعة وهناك من ذا الذي يشفى عنده إلا بإذنه حديث الرسول شفعاته لأهل الكبائر من أمتي عليه السلام والسلام فكل الجمع له موطن والنفي له موطن والإثبات له والإثبات له موطن قد تنزل الآن منزلة الاختصاص منزلة الاختصاص ومن أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه لا تعارض بينه وبين قوله ومن أظلم من كذب بآيات الله إنه منزلة منزلة الاختصاص ليس من المنعين أظلم من منع مساجد الله أن يذكر فيها، ليس من الكذبين أحد أصلاً من كافر على الله كذبا. فتنزل حنيازم منزلة الاختصاص، تنزل منزلة الاختصاص، فهذه المسائل أيها الإخوة لا بد أن يكون لكم يعني أقول لا أقول قدم يعني راسخات الرسول ولكن تعرف أصول دفع الإشكالات. تعرف أصول دفع الإشكالات أقبل بعضهم على بعض يتساءلون فلا أنساء بينهم يومئذ ولا يتساءلون تعرف أن التساؤل له موطن وأن نفي التساؤل له موطن الشفاعه تثبت في مكان والشفعة تنفى في مكان أو تثبت لقوم وتنفى عن, عن قوم وهكذا المسائل أيها الاخوه فما درء التعارض هذا الكلمة كما سبق منه معاني الكلمة الواحدة فإذا علمت أن الكلمة تتعدد معانيها استطعت أن تدفع الإشكال عن عن المعاني التي ترد عليك إذا كانت من المعاني التي تلتبس على بعض الناس إذا قلت لشخص كما سبق السيء بمعنى الصغيرة فلا يستغل صاحب التكفير والهجرة ويقول لك كيف ذلك ولا بل من كسب سيئة وحطت به خطيئة فليك النار هم فيها خالدون كيف تستدل علي ان تجتنبك بائر ما تناون عنه نكفر عنكم سيئاتكم فيلزمك كما سلف البيان عنه أن تفهم أصول الدفاع, أصول الدفاع واصول درء التعارض عن الأشياء المتشابهه التي قد يرد اليها التعارض لذلك أسباب كما اسلفت الأمور تنزل منزله الاختصاص تقول ما في البلد رجل ما في الناس إلا زيد من الناس وتقصد بالناس أهل بلدة معينة أو يكونون كلهم متساونة في الظلم كما قيل في من أظلم من منع مساجد الله ومن أظلم من كذب بايات الله وصدف عنها أو إن في يكون له موطن والإثبات يكون له موطن أو الكلمة لا معنى هنا ويختلف عن معنى الذي هنا أو الزمن هذا في الحياة وهذا بعد الممات ففي قول الله تعالى مثلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا ولن يجعل الله الكافرين على المؤمن سبيلا قد يقول القائل كيف ذلك وهذا الكفر يتسلطون على المؤمنين فمن وجوه دفع هذا الإشكال طبعا وجه شهير لن يكون لهم سبيل على المؤمنين بالحجة إنما دائما الكفار مكبوتون بالحجة لكن علي بن أبي طالب رضي الله عنه له اتجاه في الفد في, في الإجابة قال إن ذلك يوم القيامة لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ليس هناك سبيل لهم للكفر على المؤمن يوم القيامة لأن الله سلم المؤمنين لن يأتي الكافر يقول لك ها أنت كنت تعبد الله وأنت تعذب مثلا يرد عليك إرادات فالشاهد أن الله لن يمكن الكافرين من وجود سبيل لهم على المؤمنة جعل هذا علي, علي يرى أن ذلك يوم القيامة بدليل السياق الذي قد تقدم والله أعلم فهذا الباب يحتاج إلى إمعان النظر والتدبر لكتاب الله وتدبر كتاب الله ايها الإخوة وأعذروني فيما أقول يعني تحتاج تحتاج له كأداة له أن تكون صافية القلب أن تكون صافية القلب لا تحمل في قلبك غلا لأحد ولا انشغالات بالرد على فلان ولا الرد على فلان إلا للضرورة القصوى وتحتسب وتحتسب الاجر لكن لا تجعل قلبك مظلما لا بالمعاصي ولا بالمظالم لأنك ستحرم خيرا كثيرا وكلكم يجرب هذا جرب أن تستغفر الله وأن تصلي ركعتين وأن تذكر الله ذكرا كثيرا وتقرأ كتاب الله بهدوء بال ستجد من المعاني ما لا تجده أبدا وأنت مشغول ودخل في متاهة الطعن في هذا والنيل من هذا فيحتاج إلى تقوى لله مع صفاء دين وحضور بال وحسن تدبر للكتاب العزيز لكن كثير من إخواننا عفى الله عنه وعنهم انشغلوا عن كتاب الله انشغلوا عن كتاب الله حقيقة بقيل وقال حتى اننا لا ننصح أبدا بالاستغراق الكامل في التحقيق دون الاعتناء بكتاب الله فانك إذا انشغلت فقط بالتحقيق الذي يأخذ بعض الهاتف أترك البعض ستترك ترقيق القلوب ستترك العبادات ستترك،, ستترك أشياء كثيرة من كتاب الله ستحفظ فلان دجال من الدجاجله فلان أضر من اليهود والنصارى فلان كذاب فلان ستحفظ هذه الإصطلاحات فقط لكن لو كان عندك شيء يوازن لك يوازن لك الأمر تعالى مثلا أن, الرسول أن الله قال ولا يغتب بعضكم بعضا سَتَعَلْ ما محل الاغتياب ما محل اتقاء الغيبة تعلم مثلا يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا فتنشط في الذكر تعلم ادعوني استجب لكم ادعوني أستجب لكم فتتفتح لك المسائل وكما يقول العلماء ان هذا يريد عند الشدائد فضلا يعني من عذرا من أسباب أو من فوائد الابتلاءات وفوائد الفتن شخص شرير تسلط عليك مثلا متى تتفتح لك معاني القرآن الشخص متسلط عليك بتلجأ إلى الله وتقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس إلينا من شر الوسواس الخناس الذي وسوس في صدور الناس من الجنة والناس تقرأ قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. أتفتح لك معنا قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا كنت مهموما ومغموما فأنت بتتعاوذ بالله من ماذا من شر جميع المخلوقين بما في ماذا الشخص الشرير فتتفتح لك المعاني تتفتح لك المعاني كلما كنت قريبا من الله سبحانه وتعالى أما إذا لم تكن قريبا قلوا الله أحوذ الله, الله لم يلد ولم يولد ولم تفهم لن تفهم كبير شيء يصلحك في دنياك ويصلحك في آخرتك فنرجو أن يتضبر كتاب الله امتثالا أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته مع قراءة أقوال العلماء التي تفتح لك وجوها من وجوه الخير وإذا كنت ملنما بسنة الرسول فالسنة ستساعدك في فهم كتاب الله تنزيل حديث مع نصوص الكتاب العزيز والموفق من وفقه الله ولا يسعون إلا أن نقول بما أمر الله به نبيه رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما وهدى وتقى وايمانا فاللذو بهذه الادعيه نسال الله القبول لنا ولكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته